قل اني امرت ان اعبد الله مخلفا له الدين وامرت ان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل ان الله اعبد مخلصا له ديني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 نار ومن تحتهم هولل ذلك يقوّف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين تنبّأ الله تأن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرا فبشر حباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب